الحركة لا تكون الا بالمتحرك تقول الحركه اذا هناك متحرك هذا هو الوسيط العارف كذلك الفعل الفعل يشبه يشبه الاسم من هذه الناحيه الفعل ايضا فعل والفعل لا يقوم بذاته الفعل لا يقوم بذاته ناخذ ان يكون هناك فاعل ان يكون هناك فاعل ليتعلق به فاذا قلت ضرب او يضرب انا ضرب فعل والفعل لابد له من فاعل صدر منه اذا كاين مشابهه كل من الفعل المضارع وايضا الفاعل كل منهما يحتاج إلى غيره ليتعلق لي به الموصوف يحتاج إلى الموصوف والفعل يحتاج الى الفاعل فكان هذا الشبح قيم هذا فكان هذا الشبح اللفظي والشبح المعنوي هو الذي أو هو السبب في تسميه الفعل المضارع بهذا الاسم المشابه طيب قاعده كل من شابه شيئا يعتافق معه من شبه شيئا يعطى حكمه وهنا نرجع الى الاصل اصل الفعل واصل الإسم من حيث الاعراب والبناء فنقول الأصل الاسم هو الاعراب الاصل في الاسم هو الاعراب ولا يبنى الا لسبب من الأسباب الاسم اصله فيه هو الاعراب ولا يبنى إلا لسبب من الاسباب اذا نتج ايراد الفعل مبنيا تسأل عن علة بنائه لانه خرج عن الاصل والخارج عن الاصل يقال عن عنده خروج وليد السجيفه المبني للاسم انواع معدوده اشجار الابواب اشمع الشرط اشمع الاستفهام اشمع الاشاره والموصول والمضمر واسماء الافعال المشاله قال كل منهما يدل على الماضي وعلى الحال فان <تصفيق> مما قيل في ذلك يدل على الماضي حالا ذلك او كل منهما يدل على <تصفيق> على الزمان على اسم الزمان فاذا قلت تضارب اذا هناك شخص تاريخ صدر منه و هناك زمن تاريخ وكذلك اذا قلت يا غريب فيقول على شيء يدل على الحدث يدل على ايه الزمن ايوه نعم هذا ما يعني ان الامر يترتب عليه كثيرا هذا الله عشان افضل افضل فرقه من افضل <سرحي> اه انا اوعي تتحدث خالص طيب طب بنت بنت الموضوع يكون افضل يكون بالكامل اه اه انت انت اه اكثر من كل شيء الفرح عظم ويش هو بالنسبه لتوكيد الشويه اللي الله غيره مزايا ديال الامر كيجينا وخفيفه لان قلب مبني على الفتح هذا الاعراب هذا الشيخ محي عبد الحامي قال جوح الاعراب اخر ان مبني على السكون المقدر على على ما قبل المتكلم الامام الغوري والجماع شينعث الاصل شينعث ساكنا ففي الصف الاول لاجل الاقتقاء فستنرفع عن الفتحه هنا الاعراب هذا عملهم وعمله الاصل كما عملنا الفعل الماضي في بالماضي ولا انهم مبنيون على الفتح دائما يبني على الفتح دائما فاذا كان الفتح ملفوظا فملفوظ ظاهر وان لم يكن دعين تقديره ثم نبحث عن سبب الاثر كذلك هنا الاصل في في فعل الامر انه مبني على السكون اما شكون اما ظاهر وإما واما مقدر مقدر فيما قبل نون التوكيد يعني نون توكيد والسبب التقدير هو دفع ذلك لاتفاق ام دفع ذلك للالاول هما هما سجله <تصفيق> سكنه هذا ما انثره الله وجمعه واخي دعوانا الحمد لله رب العالمين وكان البراء في ليله الاحد الموافقه ل 4 44 20 من شعبان من عام 1430 هجري الله ان ان الله جلن لي يتقبل هذا العمل ويجعله مثل بيديني مثل لكتابه ولسنه نبيه كما اساله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا هذه الرساله في صحيفه صاحبها ان يتغمده برحمته وان يثقل بها ميزان حسناته وان يجعل لها القبول بين طلب العلم يستفيد منها واخي دعونا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق الله عليه وسلم في 20 شيليو 18 شهر فبراير 2019 في 20 اكتوبر الدار البيضاء كنا في السياره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عمر الصالح والعلم النافع قاطع قوس غانح الله